119. بِاللَّهِ بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 112. والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء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 117. سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم 118. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 114. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 115. ومن من حولكم من الأعراب منافقون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 119. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا 110. وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم 111. إن الله غفور رحيم 112. من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له والله سميع عليم ألم يعلموا أن ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم واقول ياملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن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 إِنَّ رِجَالًا يُحِبُّونَ أَن يَتَقَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَقَهِّرِينَ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 لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم 115. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن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 112. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 113. ما كان للنبي والذين آمنوا 114. وإن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 115. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها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 114. يبين لهم ما يتقون 115. إن الله بكل شيء عليم 116. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيف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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخبط في سبيل الله ولا يطعون موطئ أن الكفار ولا يطعون موئا يغض الكفر ولا يمالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا 124. وينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجذيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 125. وما كان المؤمنون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 الذين يلونكم من الكفار واليجد فيكم غضه ولم أن الله عالم التقيين وإذا ما أُنزلت سورة 119. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَّهُمْ كَافِئُونَ وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَكَذَا مَاءٌ لَصُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَارَفُوا صَارَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَمْرِهِ فِيكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَنِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هو لا وهو رب العرش العظيم